بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الحضور الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهدين الكرام مشاهدي قناه الانوار الفضائيه نحن اليوم نلتقي مجددا في درس جديد من دروس تعلم القران الكريم تعلمنا في الدروس الماضيه احكام لعلي أستطيع أن أقول كثيرا ومهمة بنفس الوقت كان منها الميم والنون المشددتين وكان منها المد الطبيعي وكان منها المد الغير طبيعي الذي كان بسبب الهمزة والذي كان على نوعين المد الواجب المتصل الذي يمد بمقدار أربع حركات والمد الجائز المنفصل الذي يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات وأيضا أخذنا أحكام الحروف المقطعة التي تأتي في بدايات السواء كالف لا ميم وكاف هيا عين صاد وقسمناها إلى قسمين قسم يمد بمقدار حركتين وقسم يمد بمقدار ستة حركات طيب ديروا بالكم تراني شويه شوي اغلطكم ها بمقدار ست حركات الذي يمد بمقدار حركتين اي مجموعة شسميناها بيا جملة نعم حي طهر يعني الحا واليا والطا والها والراء. طيب والحروف التي تمد بمقدار ستة حركات أو ست حركات أسميناها نقصة عسلكم وقلنا إن شاء الله الله لا ينقص عسلكم بحق محمد وال محمد زين هذه تمد ست حركات اليوم بعض الأخوة سألوا أسئلة بعد انتهاء الدرس قالوا على أي أساس وعلى أي قاعدة وتحت أي نظرية قسمنا هذه الحروف إلى اثنين وإلى أربعة، عفوا إلى اثنين وإلى ستة، إلى حيث هرب حركتين ونقص عسلكم ستة. ليش هاي نمدها حركتين؟ ليش ما نقول حاميم؟ مصحيح؟ أكوش كال يعني إذا مديناها حاميم يعني ما أكوش كال بالصوت بس بالحكم أكوش كال ليش؟ يقول ما عندك قاعدة مد على أساسها، ما عندك سبب. واضح إحنا أسا نبين لكم ليش قسمناهن وليش هاي ندها حركتين وليش هاي ندها اربع حركات لو ستة ست حركات زين إذا التقسيم اولا كان على أساس وقاعدة لم يكن تقسيما اعتباطيا المجموعة الأولى التي هي حي طهر الفريق الأول اللي هي نقص عسلكم طيب هذا الفريق الثاني كل الحروف التي في المجموعة الأولى هجاؤها حرفين إذا أجي أريد أكتبها إذا أجي أريد أكتبها حرفين يعني هذه أكتبها هالشكل اكتبها ح ما أخلي لها همزه انا قلت لكم ما يصير نلفظها ح ولم نقول ح يا ط ح را صح بدون همزه طيب هنا راح نكتب ها شنو نون صح قاف بعد صاد بعد عين عين سين لام ميم شنو الفرق بين الفريق الاول والفريق الثاني نعم استاذ أها نقص عسلكم هجاء الأحرف ثلاثة وحي طهر هجاؤه حرفين واضح؟ احنا جلنا في الذكرون المد الطبيعي اللي حكينا عليه قلنا الحرف الألف لازم يكون ساكن ما قبل شنو حرف الألف ساكن ما قبل شنو مفتوح والواو ساكن ما قبل مضموم طيب والياء ساكن وما قبلها مكسور زين وقلنا الالف دائما هو ساكن وما قبله مفتوح اذا اجى بعد سبب همز او سكون يصير مد غير طبيعي اما اذا ما اجى مد اذا ما اجى همز عفوا او سكون شو يصير المد طبيعي وطبيعي شقد مقداره حركتين هنانا حيا هارا اكو سبب للمد الغير طبيعي أكو همزة أكو سكون إذا لازم نقدر مدش قد يكون لذلك قلنا المد مالكة شنو حركته طيب؟ أما هنا شراح يصير الواو شبيها ساكنة والنون شنو مضمومة ما الطبيعي لو ما الطبيعي طبيعي هنا النون مفتوحة متحركة ها مفتوحة مضمومه مكسورة يعني لو أجي أقرأ سورة نون والقلم ها شقول نون والقلم نوني والقلم نون والقلم لو شقول أقول نون والقلم يعني هنا شنو سكون السكون سبب من أسباب المد لو مو سبب هن الأسباب الهمزة والسكون إذا جاء سبب يجعل المد غير طبيعي لذلك صارت النون مدها بمقدار ست حركات يسمونه المد المخفف الحرفي اني ما اريد ادخلكم بهذه التفاصيل الطويلة العريضة لذلك اختصرت عليكم الموضوع لكن نزولا عند رغباتكم ابين لكم ذلك وبسهولة ان شاء الله طيب سموا المد شوفوا التسمية سموه شنو؟ المذ اللازم الحرفي شنو اللازم؟ هاي السكون على نوعين بالكلام مرة تجي أصلية ومرة تجي عارضة واضح؟ مرة تجي أصلية من أصل الكلمة هي النون ساكنة من أصل الكلمة يعني خلينا نقول اللي يعني جاي قبلها اداه جزم غير شيء المهم باصلها سكون بالصرف مالتها المهم هي شنو ساكنه ومره تجنون عارضة عارضه شلون يعني هاي اللي قدامكم البسمله صح هذه بسم الله الرحمن شنو الرحيم لما الواحد اقول لك لي البسمله ايش راح يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويوقف لو بسم الله الرحمن الرحيم اذا راح تلغي هاي الكسره عند الوقف وراح شو يصير هاي السكون مثل هاي السكون لا هاي السكون ضيف هاي خطار هاي خطار بس عند الوقف لما نوقف نخليها بس لو نطلع قبل لو نكمل ها شو راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صح راح تنكسر فاذا السكون اللي فوق هذا الميم مو اصليه اذا السكون عندي اثنين وحده عارضه وحده لازمه اصليه اما هذه النون اذا اوقف واذا اوصل ما تروح اصليه هذا واضح اخواني اذا عندي سكون اصلي وسكون عارض يعني خطار يعني مؤقت واضح مؤقت لحاله من الحالات صار هذا السكون بالنتيجة السكون إذا كان أصلي وإذا كان عارض أمدست حركات بعد علي من هل هو ساد. واضح؟ السكون إذا كان عارض وإذا كان أصلي أنا أقدر أمدست حركات بس الفرق شنو؟ ال واجب المتصل والجائز المنفصل صار عندنا اثنين واحد واجب رغما عني امده وواحد شنو واحد جائز هنا السكون اللازم مده شنو واجب والسكون العارض مده شنو جائز ولذلك تلقى بعض القراء شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعيدها بسم الله الرحمن الرحيم ويعيدها بسم الله الرحمن الرحيم ومرة مدها اثنين ومرة مدها اربعة ومرة مدها ستة واضح؟ اذا نكتب قاعدة اذا كان السكون عارضا فمده جائز إذا كان السكون عارضا ذاك الدرس بعض الأخوة يقولون حجي ما جاي إلا نكتب جاي يعيدها ثلاث مرات إذا كان السكون عارضا فمده جائز صفحه افتح قوس حركتين اثنين فارزة أربعة فارزة ستة وراء القوس يكتب حركة على تعرف يعني حركتين أو اربع حركات أو ست حركات والأفضل ست حركات واضح؟ والأفضل الإشباع ست حركات لذلك تشوفون القراء دائما من يقرون ها؟ يمدون أواخر الكلمات شنو؟ مد طويل يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين مو صحيح شوف يسويه ست حركات هذا الافضل الاشباع السكون العارض هو هنا ياتي بالياء وبالالف وبالواو زين احنا شكرا قاعدتنا شنو المد الطبيعي صح؟ المد الطبيعي هنا موجود عندنا لو ما موجود الرحيم الياء ساكنة وما قبلها الحاء مكسور واضح؟ وراح يكون اللي بعدها هم ساكن الميم عند الوقف فراح يصير يسمونه شنو؟ المد العارض للسكون المد العارض للسكون وهذا موجود بكثرة في كل الآيات القرآنية واضح؟ يعني لو نقرأ سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رح نلقى شنو؟ الرحمن ألف هذا الرحمن من رح نوقف عليها صارت سكون يعني صار مدعارض فأقول الرحمن علم القرآن مصحيح؟ ظلق الإنسان علمه البيان شوف براحتي وأقدر أسوي واحد اثنين واحد اربعة واحد ستة كيف واضح جائز بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن اثنين علم القرآن خلق الإنسان واضح شلون؟ على كيفك على هواك هذه تنطي مجال المن للإبداع بالتلاوة واضح؟ لإظهار التلاوة بصورة أجمل وأروع واضح المد العارض للسكون؟ اخوان الرحمن هذا مد بالالف مو صحيح زين الرحيم بالياء مو صحيح تعلمون بمن بالواو ساكن ما قبله مضموم اذا ياتي بثلاث حالات المد اللازم اللي تكلمنا عنه هذا شوفوه في نون مو من حق اسويها حركتين ولا أربعة مو من حقي مو اختياري مد واجب واجب هسه عرفنا ليش سمينا لازم لأن السكون دي شنو اصليه السكون دي حرف شنو لأنه جاء في الحروف المقطعة التي في بدايات السور واضح؟ هسه عرفنا ليش سموه المد اللازم الحرفي ها أخوان عرفنا إن شاء الله المد اللازم لأنه فيه سكون واجبة والحرفي لأنه جاء في الحروف المقطعة هذا اللازم الحرفي يأتي على نوعين مرة مثقل ومرة مخفف شلون يعني مثقل إحنا النون هاي دائما تجينا وحدها والقاف والصاد والعين والسين لو مرات في جنوية حروف ثانية يعني هناش عدنا عدنا في سورة البقرة اللي جايحنا نقرأ بيها ألف لام ها ميم ألف لام ميم خليني كتبهم كتابة ألف لام سكون صحيح ميم سكون هذا ما يتحرك اخير حرف لأن احنا قلنا القاعدة شنو ليش حطت على عسلكم لان السكون هاي لازمه ما تتغير عندنا بس في سورة ال عمران هذا مورد يختلف بالقاعدة لكن عوفوا بعدين نشرحها ألف شوف الف لام ميم هذه اللام الساكنه وهذه ميم مكسوره ذن صار اثنين صار بيناتهم شيء يسمونه ادغام ادغام متماثلين من صار ادغام يعني صار الحرف مشدد تذكرون الميم المشدده اللي حكينا عليها يعني صارت ميم مشدده من صارت ميم مشدده ايش راح يقول يقول اذن هذا المد ايش راح يسمى الحرفي يابا هذا سميه المثقل لان ذن صار ميميا لان انت راح تقول ألف لا هاي الميم اللي صارن اثنين هذا المد سميناه بس للتسميه لا تدوق حالك ولا تحتار واضح مجرد التسميه وعلى معلومه على عجاله اعطيكم إياها بس لانه صار بيناتهم ادغام سموه مثقل اذا ما سو ادغام سمونه مخفف واضح اذا ماكو ادغام يسمونه مخفف يعني عدي كاف بعدها ها أكو بين الفا والها إدغام ماكو ادغام واضح؟ لا إدغام فيها فشيسمونه مد حرفي مخفف لازم حرفي مخفف إذا وجد الإدغام يسمى مد لازم حرفي مثقل بدون إدغام مد لازم حرفي مخفف نعم وكذلك بالكلام معذرة الأسئلة بعدين إن شاء الله وقلت لكم اللي عنده سؤال خليه يكتبه في ورقة لأنه يعني المايك لازم يوصل لك يصير عندنا اختلاف بالصوت شوية طيب اللي هنا واضح واضح اللي هنا إن شاء الله إذن نكتفي بهذا القدر ألف لام ميم المايكروفون إخواني للجمهور إذا جاهز خلي تحضروا لنا يا جزاكم الله خير هس اخواني عرفنا الألف لام ميم هذه الحروف المقطعه حي طهر اللي مجموع هجائها حرفين تمد بمقدار حركتين يجيك واحد يقول لك ليش قال له ابويا ماكو وراها سبب لا همزه ولا سكون فانمدها مد طبيعي بمقدار حركتين اما نقص عسلكم فتمد مدا حرفيا شنو لازما بمقدار ست حركات لأن هناك سكون لازم بعد كل حرف واضح؟ فيعتبر المد واجب فتمد بمقدار ست حركات أينما وجدت وهو على قسمين يسمى مثقلا إذا كان بعده حرفا مشددا أو مدغما كما يسمى وإذا, كان وإذا لم يكن بعده حرفا مدغما فيسمى مخففا جزاكم الله خير جزاء المؤسنين واضح ان شاء الله المايكروفون نطيل للاستاذ خلينا نسمع السؤال جزاك الله خير نسمع السؤال ما دام اجى المايك معذره نعم تفضل عفوا تفضل عفوا شيخنا تفضل يعني انا ردت بس انه هذه بس بالحروف المقطعه لو مثلا اذا اكو نون ساكنه احنا الان جزاك الله خير نتكلم بالحروف المقطعة فقط. واضح؟ السكون بغير الحروف المقطعة ما جاي نتكلم به نشرحها بعدين زين؟ نشرحها بعدين إن شاء الله الآن تفتحونا القرآن الكريم على سورة البقرة بداية سورة البقرة زين؟ البارحة الدرس السابق نعم قران أحد الشباب اليوم نريد واحدة من الأخوات من تتبرع عندنا بالقراءة نعم انطل مايكل الأخت الكريمة خلي نسمع منها في سورة البقرة نعم أكو واحد بيكم من انتهى الدرس راح من راح للبيت قعد بالبيت فتح الدفتر مالته راجع الآيات بصوره صحيحه صحيحة قراها زين؟ عثقة عثقة وش كم واحد بيتم راجع الدرس خلي رفعي ده عثقة عثقة ها ثلاثة أربعة خمسة يعني فد خمسة ستة خلينا نقول من أصل ما شاء الله لا هيتي ما أقبل عني. يعني هيتي مثل ما يقولون ما تسوى يبسة ريقي ها احنا جايين نريد نتعلم هذا التعليم بدون مراجعة المفروض الآن بكم ولو ناخذ من وقت الأخت الكريمة اللي تريد تقرأ المفروض الآن كل واحد من عدكم مشتري تري له جهاز يسمع به راح دور له ختمة على مود البارحة قلت هسا المفروض كل واحد بكم هاي الإفلام ميم الآيات الحد المفلحون يكون هو مقلل هدفون بإذنه لو بسماعة لو بتلفزيون لو براديو والمهم بكاسيه تبسيد وسامعها فد عشر مرات يجوز اليوم انا اختار يقول له اقرا خاطر يقرا لنا اياها بصوره جيده ثانيا مو لانه انا اختارك خطر... علما جاي يتعلم انتم كلكم تعلمون اولادكم تقول له بابا بس بالمدرسه تقرا ما يفيدك اذا ما تجي تراجع بالبيت الدرس ما يفيد فاللي ارجوه من عندكم المراجعه بالبيت جزاكم الله خير كل واحد يراجع الدرس لذلك أنا من جيك بداية الدرس قلت لكم منو وعنده سؤال ما كان أحد عنده سؤال لأنتم ما مراجعين لو مراجع دفترك ومراجع القراءة كان صار عندك سؤال وكتبته بورقه وجبته اليوم فاللي أرجوه منكم المراجعة وتحضير الأسئلة وصدقوني لو يصير ألف سؤال أنا ما ابخس عليكم بأي جواب أعرفه آني أما اللي ما اعرفه اجل الجواب أو أقول لكم هذا ما اعرفه أو أجيب لكم الجواب ثاني يوم إن شاء الله طيب؟ فضل أختي الكريمة قرب المايكروفون خاطر نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخطنا الفاضل اللي جاي تقول أعوذ لو أعوذ. أعوذ. يعني الأولى اللي والثانية. جاي تقراها بالكسر مو؟ أعوذ. يلا خل نسمع حب الضمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام مين جيد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بارك الله بارك الله نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مرة ثانية مرة ثانية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويوم. يوم ويقيمون وي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة شوفي ماما ويقيمون ويقيمون بالضمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كملي ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. و... الميم ساكنة. ومن... ومما. ومما, ومما, ومما رزقناهم ينفقون. ما ما ما ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون أحسنتي أكملي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يصير نوقف على متحرك صير نقول من قبلك كنا يصير نوقف على الرحيمي. قبل شوية شرحناها قلنا ما يصير فنقف من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يوم هم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك واضح؟ كملي وبالآخرة م. وبالآخرة هم يوقنون نعم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون جزاك الله خير جزاء المحسنين صلوا على محمد وآل محمد عظيف. صدق الله العظيم امين على محمد وبارك الله فيك طبعا نحن ناخذ بنظر الاعتبار الارتباك والحياء والحرج لكن رغم ذلك وقت الدرس انتهى معذره لكن رغم ذلك هذا لا يمنع أن لا نقرأ بصورة صحيحة يعني الارتباك والحياء ما يخلينا نقول من قبلك ولا يقيمون واضح؟ إذن ومما رزقناهم ينفقون أو يقيمون الصلاة بالضمة طيب وأيضا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إذا أردت أوقف أما أوصل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا ما سمح وأجاد به الوقت ألتقيكم إن شاء الله والأخوة المشاهدين في درس آخر من دروس تعلم أحكام تلاوه القرآن الكريم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد صلى الله حبيباً محمد حبيباً محمد